بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أذرتهم أم لم تنذرهم أذرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون قَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاءً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَ نَحْنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يخدعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله نرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون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 وكلما أضاء لهم نشأوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير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 فلا تجعلوا لله أنداهوا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريم مما نزلنا على عبدينا فأتو بشرة فأتو بشرة من مثله ودعوا شهداءكم ودعوا شهداءكم من الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقنوا ر التي وقودها الناس والحجارة أعدة الكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنة تجري من تحتها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 وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر ويقطعون ما امر الله به ايوصى لا يسدون في الارض اولئك هم الخاسرون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 قال يا آدم أنبههم بأسمائهم فلم أنبههم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم ويب السماءات والأرض وأعلم ما تبدون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذا قلنا للملاك تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة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 ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وارتعوا مع الراكرين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وَاسْتَعِينُوا بِ الصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إلَّا عَلَى الْخَاسِعِينَ الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا ينخل منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب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 وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل من بعده وتم بالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وَإِذْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ وَلَمْ تُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتْتِخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُرْبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقُتِلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ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 من بقلها وقثائها وفمها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والنسكنة وباعوا بغضب من الله ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى الصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ فَعَلِحَ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 ام تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون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 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فرقة وتخرجون فرقة منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان. وَإِذَا أَتَوْكُم أَسَارَةً فَادُّوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ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 بئس ما اشتروه به أنفسهم أي أن يكفر بما أنزل الله بغيا أي ينزل الله أي ينزل الله من فضله على ما يشاء من عباده فباء بغضب على غضب وللكافرين على بُمُهِ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 إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم مسابل بينات ثم تخذتم العجل ثم تخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون.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 مصدقا لما بين يديه وهدو وبشرا للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريلس ومikal وجبريلس ومikal فإن الله عدو الكافرين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 ولم جاءهم رسول من عند الله نصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أُوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين أُوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون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 الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، ومن أظلم من منع مساجد الله أي يذكر فيها اسمه أي يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أي يدخلوها إلا خائفين.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 ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا ترضى عنك اليهود ولن حتى تتبع ملتهم، ولا ترضى عنك اليهود ولن حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى.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 وَاتَّقُوا يَوْمَ الَّذِي لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَفْعَلُهَا شَفَاعَتُهُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِذْ بَتَلَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الوالدين وإذ جعل البيت مثابة للناس وأمنه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلاً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 وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى علاب النار وبئس النصير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 يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَرْتَدَّ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ شَفِيَه نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَغَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ افْطَفَى لَكُمُ الدِّينِ فلا تموتون إلا واتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ إلَقَالَ لبَنِيهِمَا تَعْمُدُونَ مِنْ بَعْدِ قَالُوا نَعْبُدُ إلَهَكَ وَإلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإسْنَأِيلَ وَإسْحَاقَ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 وما أنزل إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أُتيء موسى وعيسى وما أُتيء النبئون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبالتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمّة وسَطَ لِتَكُونُ شُهَدَاءَ لِتَكُونُ شُهَدَاءَ أَعْلَنَ النَّاسِ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلَ الْقِبَلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إلَّا لِنَعْلَمْ إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبئه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرغوف رحيم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 وما أنت بتابع قبلكهم وما بعضهم بتابع قبلك بعض ولئن تبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين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 وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عن ما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا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 ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون اذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة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 ونقص من الأموال والأمّوس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إننا لله قالوا إننا لله وإنا إليه رجعوا. اولائك عليهم صلوات من ربهم ورحمه اولائك هم المهتدون ان الصفاء والمرت من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما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 أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم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 وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرَّة فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من الناس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 والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم التبع ما أنزل الله قالوا بل نتبع قالوا بل نتبع ما ألفنا عليه آباؤنا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 فَإِنَّ الطَّرَايَا رَابِغٌ وَلَا عَادٍ فَلَا اسْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ أَ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 واتى المال على حبه ذوي القربى واليتاما والمساكين وابن السبيل وابن السبيل والسالين وفي الرقاب واقام الصلاه واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا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 <سؤالس> إن الله رفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات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 علم الله أنكم كنتم تخطئون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرواهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا وشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.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 ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى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 واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيض من حيث أفض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم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 وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه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 كان الناس أمته واحدة فبعث الله نبي فبعث الله نبيا مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ومختلف فيه إلا الذين عوتهم من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات بغية بينهم فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه.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 ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرس لكم فأتوا حرسكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقو وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبرو وتتقوو أن تبرو وتتقوو وتصلحو بين الناس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 إلا أي خاف أن لا حدود الله فان خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افْتَدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها تلك حدود الله فلا تعتدوها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 فلا تعظلهم ان يكن احنا ازواجهم اذا تراضوا اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر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 يتردصن بأعفوسهم، يتردصن بأعفوسهم أربعة أشهر وعشرة، فإذا بلغن أجلهم فلاجناح عليكم فيما فعل في أعفوسهم بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو اكتمتم او اكتمتم في انفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا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 وَإِنَّ طَلَقُتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيقَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلَّا أَن يَعْفُونَ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 قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله فهجمواهم بإذن الله قَالَ لَدَاوُدُ جَالُتَ وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِنَّ سَبْعَ ضَرْمٍ بِبَعْضِ الْفَسَدَةِ الْأَرْضُ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ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 وآتينا عيسى بن مرية البينات وأيدهناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتلا الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا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 والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما انفقوا منه ولا اذل لهم اجرهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروح ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذا كالذي ينفق ماله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 والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتراء مرضات الله وتثبيتا, وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أَيَوَدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابَ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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَلْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ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 ترووا على نيتهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون <تصفيق> الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحلا الله البيع وحر من الربا وأحلا الله البيع وحر من الربا فما جاءه موعدة من ربه فانتهى فله ناسل فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم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 وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله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 واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله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 وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِلَّا مِن يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّا تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّا إِحْدَاهُمَا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 يُعفِّرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرسُولُ بِمَا أُنزِلَ إلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ